سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنفى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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثة وما لهم به من علم هي تبعون إلا الظن وإن الظن لا يهني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتذا وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبونك بارك فواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلى بكم إذ أنشك من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزككم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تده وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان يسعيه السوء فيرى ثم يجذه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأذكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تُنَّ وأن مش أث الأخرى، وأنه هو أغنى وأغنى.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 الاذفه ليس لما من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ثامدون فاسجدوا لله واعبدوا